إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فَلَا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون